محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز لأنه يسير قربا جر منفعه قول المعلف رحمه الله تعالى فصل هذا في انتفاع المرتهن بالرهن المرتهن هو من قبض الرهن وثيقة بدينه الذي على الرهن والرهن هو مالك الرهن الذي سلمه من اجل أن يكون وثيقة بالدين الذي عليه فعندنا راهن وهو المالك ومرتهم وهو القابل للرهن من اجل دينه ورهن وهو العين المرهونة وتقدم لنا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهم لأنه ملك غيره فلا ينتفع منه بشيء إلا في موضوع الحلب اللبن مقابل العلف أو ركوب الدابة مقابل العلف اذا اتفق على هذا جاش اما ان يسلمه بستانه رهنا ويقول اجن الثمره لك او يستلم على ان ياخذ الثمره له فلا لان الرهن ملك للراهن فليس من حق المرتهن أن يتصرف فيه أو ينتفع منه بشيء إلا ما أذن له فيه شرعا وهنا إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن فاحيانا يجوز هذا اذا تراضيا على هذا واحيانا لا يجوز حتى لو تراضيا عليه لانه اذا كان الحق بينهما وتراضى عليه فلا بأس واذا كان فيه حق لله حرمه منع فلا يجوز ولو تراضى عليه يروح هذا اكثر هذه الحاجه من التمر او البر مثلا قيمة العين مئة ريال تراضي البائع والمشتري على أن تكون بثمانين فلا حرج لأن الحق للبائع فإذا غض من الثمن فلا بأس لأن الحق لهما لا يعدهما احيانا يكون فيه حق لله لو تراضي عليه فلا يجوز اذا كان ربا تراضي على الربا فهل يجوز لا هما محاربان لله ورسوله حتى لو تراضي عليه فلا يجوز لان الحافه حق لله فلا يصح لهما ان ينتهكاه قال مثلا ما عندي مانع اعطيك صاع من التمر هذا وتعطيني ثلاثة اصع من التمر الاخر اتفق على هذا باتراض منهما هل يصح لا لان هذا ربا في حق لله والله جل وعلا حرم الربا ولعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والكاتب والشاهدان ما استفادا شيء وإنما لكونهما اعانا على الاسم والعدوان فاستحقا اللعد كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لعن في الخمر عشرة واحد الشارب والثاني آكل الثمن وثمانية ربما لا يكونوا استفادوا شيئا وإنما لكونهم أعانوا على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في غير والرهن في قرض لم يجز قال يا أخي أقرضني ألف ريال قال لا بأس أنا اقرضك ألف ريال لكن اريد رهن قال نعم اعطيك سيارتي هذه تكون عندك حتى ارد عليك الالف هذا لا بأس به تكون السيارة رهن والسيارة موقوفة في الجراج. قال اعطيك السيارة تركبها وتقضي عليها حوائجك حتى ارد عليك الالف الريال فهل يصح لا لان هذا يكون جرى نفعا. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال بيعني هذه البقرة. قال بكم تشتريها? قال اشتريها بألف ريال. قال لا بأس. ابيع عليك بألف ريال. لكن سلم قال ما عندي. ما, ما ادفع الان. لكن اعطيك رهن سيارتي هذه تركبها حتى اسدد قيمه البقره ألف ريال هل يصح هذا يصح لان هذا ليس من باب القرض الاولى لا يصح لان فيه قرض والقرض هذا اذا جرنا حرم وهنا بيع وشراء باع عليه البقرة بألف وما عنده ألف يدفع ودفع السيارة قال حتى أحذر لك الألف وقد اذنت لك بركوب السيارة صح هذا فإذا كان الرهن في قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن وإذا كان في غير قرض فلا بأس وإن آلى الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض يقال انتفع بالسياره مجانا والرهن في قرض لم يجس لانه قرض جرم لانه يصير قرضا جر منفعه وإن كان في غير قرض يعني في البيع أو شراء أو عوض صداق أو عوض خله أو غير ذلك وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك لعدم القرض الذي جرى نافع نعم وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه فان حابه في الاجره فهو كالانتفاع بغير عوض وان لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض انما انتفع بالاجاره وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه جاسب قال مثلا بعني هذه البقرة قال نعم ابيعك اياها بألف قال اشتريت بألف قال سلم قال ما عندي ما اسلم وانما اعطيك هذه السيارة رهنا بالمبلغ قال السياره اذا قرشناها احتاجت الى مكان موضع ونفقه او استئجار مكان لها وانما هي رهن واجرني اياها اجرني اياها اجرت السيارة المعتادة مثل هذا النوع من السيارة يوميا خمسين ريال مثلا قال هي رهن عندك واجرتك اياها اليوم بخمسين ريال هذه الخمسين اجمعها وتكون سداد للدين الذي علي ان لم اسددك من غيره جاس جاز هذا سواء كان في قرض او في غير قرض يعني سواء كان المال الدين قرض او غير قرض لان هذا تأجير فان حابه للعجرة فهو كالانتفاع بغير عواض لا يصح في التاجير ويصح في غيره في القرض قال اقربني الف ريال قال لا بأس لكن يا اخي اخشى الا لا تسدد قال اعطيت هذه السيارة رهنا بالالف قال السيارة نعم لا بأس لكن أريد أن تؤجر اياها العجرة المعتادة لمثل هذه السيارة مثل خمسين ريال قال يا أخي لكونك تجملت معي أنا أؤجرك اياها اليوم بثلاثين ريال هي رهن عن قرض أجره اياها وحاباه في العجره خفض له هل يصح لا لا يصح لانه خفض له في العجره والرهن هذا مقابل قرض فاذا اعطاه الرهن <تصفيق> باجره مثله فلا بأس سواء كان رهن بقرض او رهن ببيع لكن إذا كان في محابات في الأجرة تخفير العجرة خمسين وقال أجرك إياها في اليوم هي رهن عندك والعجرة ثلاثون ريال هل يصح؟ لا لأن في محابات في الأجرة قال فإن حاباه في فهو كالانتفاع بغير عوار لا يصح في القرض ويصح في غيره. وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره سواء كان الالف قرض أو قيمة عين مثلا على أنه أجره السيارة التي الرهن بإجرتها المعتادة هذا لا حرج ودامت بإجرتها المعتادة سواء كان الرهن بقرض أو بغير قرض. نعم وقال القاضي وما تستأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما لانه طرا عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجاره برضاهما قال القاضي ابو يعلى رحمه الله وما استاجره المرتهن او استعاره المرتهن استأجر العين المرهونة او استعار العين المرهونة قال خرجت من الرهن لانه ما يمكن العين الواحدة يكون فيها عقدان عقد رهن وعقد اجار يقول تخرج من الرهن ما تكون رهن اذا استاجرها المرتهن خرجت من الرهن او استعارها خرجت من الرهن لانه طرا عليها عقد اوجب استحقاقه في الاجاره برضاهما يعني طرا عليها عقد اجاره وما دام طرا عليها عقد اجاره ما يصير عقد اجاره وعقد رهن انقطع الرهن حينئذ فاذا انتهت مدة الاجاره عاد رهنا كما كان بموجب العقد الاول نعم فاذا انقضى, فإذا انقضى العد العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق نعم. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين لكنه في العارية يسير مضمونا لكون العارية مضمونا والصحيح يقول المؤلف رحمه الله خلاف ما قال القاضي أبو يعلى القاضي أبو يعلى يقول إذا استأجر المرتهن العين أو استعارها خرجت من الرهن يقول الصحيح أنها لا تخرج لأنها لا تزال في يد المرتهن فهي بيده رهن وبيده بأجره وبيده بعاره وهي بيده فمن فكت عن يده وما ابعدته والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام لأن المرتهن ماسك العين فبدل من كونه يمسك العين ويخزنها في مستودعات ونحو ذلك يمسك العين وإذا كانت سيارة يركبها إذا كانت دابة يركبها إذا كانت شيء ينتفع به انتفع به وانتفع الطرفان به ولا تنافي بين العقدين لانهما يفقد احدهما الاخر لان العقد عقد الاول رهن بيد المرتهن العقد الثاني باجاره من هو المستاجر المرتهن فهي رهن بيده ومستاجره بيده أو العقد الثاني إعارة لكن انتبه إذا صارت إعارة تختلف عن كونها إجارة ورهن إذا كانت إجارة أو رهن فتلفت <تصفيق> فهي من ضمان الراهن لأنه ملكه ويد المرتعن يد حافظه فقط بخلاف ما اذا كانت عاريه فالعاريه مضمونة عارية مضمونة فرق بين ما قبض الانسان شيئا على انه باجره او قبضه على انه عاريه يستعيره ويرده إذا قبضه بأجره فلا ضمان عليه إذا حصل التلف إذا قبضه عارية فتلف فيده ضامنه وإن لم يفرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من صفوان بن عمية الأدرع وعتدة الحرب التي عنده يستعين بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في غزوة الطائف وغزوة حنين. قال أغصبا يا محمد أغصبا تأخذها؟ قال عليه الصلاة والسلام. لا بل عارية مضمونة نأخذ منك مثلا عشرين درع وعشرين سيف وعشرين كذا وعشرين كذا إذا سلمت واديناها إليك والحمد لله وإن نقص منها شيء ضمنا لأنها عارية فالعارية مضمونة والامانه غير مضمونة إذا لم يفرط فيها ومثلها المستأجرة المستأجرة إذا لم يفرط المستأجر فلا يضمن والعارية يضمنها حتى وإن لم يفرط والأمانة لا يضمنها إلا إذا فرط فالعاريه مضمونة والأمانة غير مضمونة إذا كان المؤتمن لم يفرط فيها تقريب هذا رجل أراد أن يسافر فجمع أنتعة البيت وقال لأحد إخوانه يا أخي هذه أمانة عندك هذه أمانة عندك احفظها حتى أعود قال لا بأس فأخذها ووضعها في حرز مثلها في المستودع وأغلق عليها كسر باب المستودع واخذت مع بعض امتعه المالك نفسه فجاء المسافر وقال يا اخي رد علي الامانه التي اعطيتك ولي انا في حاجه اليها قال يا اخي انا وضعتها في المستودع مع امتعتي فتعدى عليها لص في اثناء الليل وكسر الباب واخذها مع بعض امتعتي قال اغمنها لي قال لا يا اخي انت اتمنتني عليها وانا حفظت الامانة ولمفرط فيها فلا ضمان علي فتحاكم اليك فما انت قائل لعلك تقول لا ضمان على المؤتمن اذا لم يفرط ان ادعى من ائتمنه انه فرط فيثبت التفريط فيلزم بها واذا لم يثبت التفريط وتبين انه لم يفرط فلا يضمن الصورة الثانيه الرجل عنده وليمه واحتاج الى اواني وجاء الى جاره وقال يا اخي اعرني كذا صحن وكذا قدر وكذا ابريق وكذا دلة فاعاره عدد من الاواني فلما انتهت الحفلة جمع ما عنده فاذا هنا قص فرد ما وجد الى صاحبي العارية المالك لها فإذا هنا قال يا أخي ناقصه أنا أعطيتك خمسة وانت ردت علي ثلاثة وأعطيتك من النوع الثاني سبعة وردت علي خمسة ناقصه والله حنا يا أخي ما فرتنا فيها هذه هي فقال وإن لم تفرط يا أخي لأنك قضتها لصالحك فأنت تضمنها أنا أعطيتك سبعة رد علي سبعة وديت أعطيتك خمسة رد علي خمسة فتحاكم إليك هذا يقول ما فرطنا والآخر يقول وإن لم تفرط فأنت قبضتها عارية فأنت ستقول للمستعير عليك ضمانها لأنك قبضتها لصالح نفسك فعليك الضمان فهذا الفرق بين العارية والأمانة والأمانة مثلها العين المستعجرة العين المستعجرة والأمانة والوديعة كل هذه لا تضمن إذا لم يكن هناك تفريق وأما العارية فهي مضمونة ولهذا قال المعلف رحمه الله تعالى لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة مثلا باع عليه بيعه بألف ريال فطلب منه الثمن فقال ما عندي ثمن قال يا اخي اعطني عارية قال اعطيك عارية اعطيها رهن قال اعطيك رهن هذه السجادة تساوي ألف ريال ضعها عندك رهنا. قال يا اخي اذا كانت رهن عندي تحتاج الى ان اغلق عليها لكن اريد ان تعطيني اياها عارية هي رهن وهي عارية عندي ففرشها الرجل في مجلسه لانها عارية ورهن ينتفع بها فتعدى عليها متعد في الليل وسرقها والباب مغلق لكن كسر الباب واخذ السجادة ومشى هي رهن والرهن غير مضمون لكن انتقلت من كونها رهن الى ان صارت عاريه فهي حين اذن مضمونة هي رهن وعاريه بكونها رهن لا تضمن لكونها عارية مضمونة فيقول اذا استعارها وهي رهن فلا بأس لكن تكون حينئذ مضمونة لان العارية مضمونة لكن في العارية يصير مضمونا يعني يصير الرهن مضمونا لكون العارية مضمونة فرق بينما يقبضه الإنسان لغيره قد يكون قبضه من باب التأجير استأجره أو قبضه أمانة عنده أو وديعة أو قبضه عارية عنده ففي كلها لا يضمن إذا لم يفرط إلا في العارية فيضمن لأنه قبضها لصالح نفسه فصل وان انتفع به بغير اذن الراهن فعليه اجرة ذلك في ذمته وان انتفع به بغير اذن الراهن فعليه اجرة ذلك في ذمته قال يا اخي ماذا تعطيني رهن في المبلغ اللي عندك قال اعطيك هذه السياره اوقفها في الحوش حتى اسدد لك القيمه فان لم اسدد لك القيمه بعنا السياره وسددناك من قيمتها السياره مرهونه وحفظها المرتهن في داره في حوشه مثلا فصار بين حين وآخر يركبها يشغلها ويخرج بها بالخفاء عن الراهن الراهن ما يدري على أن السيارة واقفه فإذا بالرجل يشغلها وينتفع بها حينما جاء الراهن لاستلام السيارة وقد كان ذكيا يدرك سجل رقم العداد كم مشت السيارة فلما جاء يستلم السيارة بعد شهر وإذا هي قد مشت في هذه الفترة خمسة آلاف كيلو متر راح عليها المكة راح عليها للمدينة راح عليها لكذا وكأن السيارة واقفه بالحوش قال يا اخي انت شغلت السيارة كلا ما شغلت